لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللغوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة فلا قادرين على يَا أَيُّهَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَخُونُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَصْرِخُ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ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 اض وَوج يوم إذ بصرا تّ ع يفعل بهَا فطرا نَرْنَهُ الْفِرَاقَ فَلْتَذْفِتِ السَّاقُ مِسَاقًا إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاءَ فَصَلَّى صَدَقَ قَالَ صَلَّى وَلَا كَنَّ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ذهب إلى أهله يتمقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك صدا أيحسب الإنسان أن يترك سَوْلَكَ <ترك> سُغَارَ <صدا> أَلَمْ يَكُنْ قِنْتَجِمْ سَنَدْعُوكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى أَنَدْعُوكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى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 آمين. آمين هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من طين فاصبح مخلوقا سماوينا فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل فما شاكر وان ما سلاسل وأغلادا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس إن كان مزاجها كافورا عيلا يشرب بما عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما سَالِمُونَ مُسْتَقِرًّا وَيُطْعِمُونَ ٱلْطَّعَامَ مَا لَا زاهن بما صدر جننه محرمات وتتئين فيها على الارضات لا يرون فيها شمسا لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فطة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فطة كأسا كان مزاجها زا جبيلا أين فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ويدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم نؤل أمام تنعيما وملكا كبيرا عليهم ذياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أسامر إلا فضة وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا إنها كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصفر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأظيما ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها يَقُولُونَ لَئِن تَلَوْثُوا وَلَذَرُونَا يَوْمًا وَلَذَرُونَ وَرَاءَ أَلْهُمَ يَوْمًا انْتَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَسَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وإذا شئنا بدلنا هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والطالبين أعد لهم عذابا أليما